وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذَا تُصِيبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ نَصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ نُتَرَبِّصُونَ قُلْ أن أَقُوَّ قُوَّةً أَوْ كَرْهًا لَّيُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَثَاقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا ي إِلَّا وهم كسالا ولا إلا رهُ وَلَا يُسْتَقُونَ إِلَّا يُ ت إلا